I Bye. حضن اللي انا ف ي برتاح س ب لي حبيبي انا مجراح راح راح القلب اللي م ا و ي ن ي طعم حياتي و أ ح ل ى سنين مافضلش ي غ ر د م ع ت عيني راح 「خليك جنبي ماتكسرنيش م ن أ ح ك ي ل ه على اللي جرالي راح خدت ا ل ح ل و اللي فايامي خدت م ع ك أ ج م ل احلام ل أ إ ز ا ي مش هلاقي قدامي راح متسبنيش راح